الوحدة الأولى المهن الدرس الأول ما مهنتك؟ واحد استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك مدير مديرة معلم معلمة طالب طالبة حلاق مَشط خياط خياطة بائع بائعة طيار طيارة شرطي شرطية عامل عاملة قبطان قبطانة طبيب طبيبة ممرض ممرضة جزار ربة البيت متقاعد متقاعد